حصريا على موكا يجيب تليم دكتور الحب سويحش عشان خدت من ابن قلب ايه يخسرني خسر جد عمتي طريق باي باي دلوقتي اسموكو خد دكتور من وقت الدون تهدي Dolce Production. I want to fly to a place on the sky. On the earth we are tired. My soulmate is not a human. I am tired. Playing the game of the world. All my strength is gone. على you see me in the clouds, it's not a كنا بقيت مش فاكر اللي تاني بال واخد شجر انا شافعا منت وشهر ما يشغلني رود الفرا في ابطاع احذر هنا ساعتي الثاني اسلم ولا مشرف نفسه في اي مكان ماركو عبود اسمه حصان اي حكايه معاه خلصان وحسن زاويه طلع راجع لك و تاني معنا يغير سهر هنركن ونشوف عادي غير هتكمل او هتنام مش فرق كتير ايه اللي خسرني خسر جدعانتي طريق السلام باي باي دلوقتي اصلكو خدتو كتير من وقتي بدون تقدير والله فصلت بطاريتكم مش هتشوف على الحله بكره ده الكارت الفكه منهم بس وانطر انت يا طاير على الميديا ده لكن على باله فطيا لا قد بي الكلمة بخطة العيد داخل وانا اخويا مش هيقضي جنبي الحبسه وحشه عشان خدت من ابني قلبي بعد جواب وكاتب لك بدموع عيوني بعدك يا اخويا يا عالم ازاي في يومي كل الحكايه مسالتها ويرجع الاسد يتفاه والمرشدين بكره تدق عشان شمتان صورته على الحلقه على طول بس بس قلبها صوصها أقصم ونامو على شبره على طول متهانة الدربة اللي ما قتلتني بتقوني ما بتكسرني ده اللي ضربها لي مش هيعيش ولا يشوف نور اللي ما كانش مع كل في حاجة دلوقتي بقى ماشي بصدارة بدل القضية عليا تلاتة وترت تنسون أم الحيال وخلاص عندي الغزل يزعل دلوان دبابه وعشان بنت اضحطت في اي حكاية كل الذي عندي ما تزعل لو قال انا مكالمه من الوان هقلب لكم الدائرة ومارجعش انا غير بجنان انا وشي كده كده مع بعض ولا عمرنا هنكون على بعض ولا مرة هنشمد فينا حد والله بعينه دول ودول ودول كانوا من يشبونا واحنا متفرقين ربنا يبعد عنا العين ويجيب فاجانه اسلم حولى بيقول من نفسه يجع السكة واكثر نفسه معايا هيجرب حظه انا باستنين وحزن زاوية طلع لك وطالب بيقول هضنة وراجع راجع ومره وعبد مسك الشارع مش بي من نظري يس ينزل باي حاجه بتمس السلطنه اصله اللي مؤسس من غير ما يقول دي حال البلد لا مترين داد. ودول ودولش في التوزيعات احنا الشعب يا ابو البصمات ثبتنا على طولها بالتركي وعمر زمان كان يقدرك على موت واحد